السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي ظهر لأوليائه بنعوة جلاله وأنار قلوبهم بمشاهدة صفات كماله وتعرف إليهم بما أسداه إليهم من إنعامه وإفضاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد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 كل بدعه ضلالة وكل ضلاله في النار كنا قد وقفنا في المرة السابقة عند تقسيم الواجب باعتبار فاعله عند تقسيم الواجب باعتبار فاعله وقد سبقت الإشارة إلى أن الواجب ينقسم باعتبار فاعله إلى قسمين واجب على الاعيان وواجب على الكفاية واجب على الأعيان وواجب على الكفاية باعتبار الفاعل يعني باعتبار من يقوم بهذا الواجب يعني المكلف فإما أن يكون الواجب واجباً على كل شخص بعينه وإما أن يكون واجباً على المجموع وسنبين المراد بهما المساله الاولى تعريفهما وامثله عليهما المساله الاولى تعريفهما وامثله عليهما اولا الواجب العيني اولا الواجب العيني الواجب العيني هو ما يتحتم فعله على كل مكلف بعينه الواجب العيني هو ما يتحتم فعله على كل مكلف بعينه وقيل هو ما طلبه الشارع طلبا جازما من كل مكلف بعينه وقيل هو ما طلبه الشارع طلبا جازما من كل مكلف بعينه مثاله الصلوات الخمس والصيام والوضوء وبر الوالدين والصدق مثاله الصلاة الصوم بر الوالدين الصدق وغير ذلك والواجبات العينية كثيرة فالصلاة مثلا تجب على كل مكلف بعينه بمعنى أن كل واحد من المكلفين يجب عليه أن يفعل الصلاة وكذلك الصوم وبر الوالدين والصدق وغير ذلك الواجب الكفائي هو ما يتحتم أداؤه على مجموع المكلفين لا على كل واحد بعينه الواجب الكفائي هو ما يتحتم أداؤه على مجموع المكلفين لا على كل واحد منهم وقيل هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً من مجموع المكلفين لا من كل واحد منهم وقيل هو ما طلبه الشارع طلباً جازماً من مجموع المكلفين لا من كل واحد منهم مثاله جهاد الطلب وأضع صلاة الجنازة وغسل الميت وتكفينه ومنه الطب والقضاء والزراعة نعم الفرق بين جهاد الطلب وجهاد الدفع جهاد الطلب أن تطلب العدو في داره أما جهاد الدفع فهو أن يدهمك العدو فتدافع عن نفسك فسمي لأجل ذلك جهاد دفع أما أن تذهب إلى العدو فتطلبه أنت فسمي لأجل هذا جهاد طلب جهاد الدفع واجب على كل مكلف أو على كل مسلم قادر أن يدفع العدو إذا داهمه العدو في بلدته فإن لم يستطع أهل هذه البلدة أن يصد هذا العدو وجب دفعوه على البلدة التي تليه التي تلي هذه البلدة وهكذا حتى يدفع العدو عن بلاد المسلمين نعم فرض عين على من دهمه العدو ما تدرش أقول فرض عين على كل مسلم ما تنفعش تتقل كده فرض عين على من دهمه العدو وإلا لو هو في فلسطين قادر أن يدفع عدوه يبقى ليس واجبا عليك فهمني يعني في أفغانستان دهم ده العدو في, في أفغانستان هل أقول الجهاد فرض عينا على المصريين أم أقول على من دهماه العدو فاهم الفرق لو قلت على كل مسلم يبقى كل المسلمين في كل مكان يروحوا أفغانستان يبقى يجب على كل المسلمين أن يجتمعوا في أفغانستان وهذا لقائل به فاهم أنت مطلعناش برا الموضوع عشي أحمد الله يكلم خلينا في, الـ في, الـ في الأصول الفقه ما إحنا ده طبعا ويشمل المكلفين كله بس سابين لك الفرق بينهما احنا كنا بنقول فرض الايه فرض الكفايه هو ما يتحتم اداؤه على مجموع المكلفين لا على كل فرد منهم او هو ما طالبه الشارع طلبا جازما من مجموع المكلفين لا من كل واحد منهم مثاله جهاد الطلب اه غسل الميت، تكفينه، الصلاة على الجنازة، القضاء، الزراعة، الطب ذكر الشيخ والصناعة والإدارة والإفتاء والولايات كل ذلك ذكره في كتاب الواضح صفحة 39 في أول الصفحة طيب المسألة الثانية سبب تسمية كل منهما باسمه سبب تسمية كل منهما باسمه هذه هي المسألة الثانية سبب تسمية كل منهما باسمه اولا. سبب تسمية الواجب العيني بهذا الاسم سبب تسمية الواجب العيني بهذا الاسم سمي بذلك لأن الفعل الذي يتعلق به الوجوب لأن الفعل الذي يتعلق به الوجوب منصوب إلى عين كل مكلف وذاته إلى عين كل مكلف وذاته نعم. إلى عين كل مكلف وذاته, وذاته. الذات باعتبار أن ذات الفاعل مقصودة فيلزم الإتيان به من كل واحد بعينه فيلزم الإتيان به من كل واحد بعينه بحيث لا تبرأ ذمته إلا بفعله هو يعني لابد أن يفعله هو بعينه مفهوم كده عيدها تاني. تاني سبب تسميته سبب تسمية الوجب العيني بهذا الاسم أن الفعل الذي تعلق به الوجوب منصوب إلى العين والذات باعتبار أن ذات الفاعل أن عين الفاعل أن عين كل مكلف مقصودة فيلزم الإتيان بالواجب العين من كل مكلف بعينه بحيث لا تبرأ زمته إلا بفعله هو لا بفعل غيره إلا بفعله هو لا بفعل غيره بمعنى الحج متى يوكل من يقوم عنه؟ طيب ويبقى كده مكلف هو أصلا به؟ ها؟ نعم هو ما تكلفه ما تكلفه بغيره ها؟ يا شيخ هو بعد ما مات أنا بكلم عن من يستطيع أن يفعله طالما ذماتهم عايزين نتكلم في الأصل المضطرد ما ينفعش تجيب لي ما يخالف القاعدة بشرطه يعني بمعنى الأخ دلوقتي الأخ صابر هنا قال لي في إلا الحج قلت له متى قال لي لما لم يستطع هنا في الصيام قلت له متى لما مات ده كل عوارض بتدخل على الفعل لكننا بيكلام على الأصل الأصل أنه لا تبرأ ذمته إلا بفعله هو صح الله ناجي بقى لتسمية الواجب سبب تسمية الواجب الكفائي بهذا الاسم سبب تسمية الواجب الكفائي بهذا الاسم سمي بذلك ما عليك أن أخ Force談 من أي حد سبب تسميته الواجب الكفائي بهذا ال�sw... سمي بذلك لأن الفعل الذي تعلق به الوجوب منصوب إلى الكفاية سمي بذلك لأن الفعل الذي تعلق به الوجوب منصوب إلى الكفاية لأنه إذا قام به من يكفي لأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين سمي بذلك لأن الفعل الذي تعلق به الوجوب منسوب إلى الكفاية لأنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين وإذا لم يؤده أحد أثم الجميع أو استحق الجميع الإثماء وإذا لم يؤده أحد أثم الجميع أو استحق الجميع الإثماء يبقى واضح سبب التسمية بالكفاية المسألة الثالثة المسألة الثالثة الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي من حيث المقصود منه والمصلحة تاني المسألة الثالثة الفرق, الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي من حيث المقصود منه ومصلحته من حيث المقصود منهما ومصلحتهما المقصود من الواجب العيني المقصود من الواجب العيني هو إيقاع الفعل من كل فاعل من كل فاعل من كل فاعل مكلف مو طبعا المساله منتهيه احنا بنتكلم على المكلفين ايقاع الفعل من كل فاعل لهذا الواجب لكن المقصود من الواجب العيني من الواجب الكفائي ايقاع الفعل بغض النظر عن الفاعل لكن المقصود من الواجب الايه إيقاع الفعل بغض النظر عن الفاعل قال السيوطي فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل مجرد ما نجدع بالفاعل المهم أن يقع الفعل هذا من حيث المقصود أما من حيث المصلحة نعم قاله في, في الكوكب الصاطع فرضوا الكفاية مهم يقصدوا ونظر عن فاعل مجردوا انظر معايا الكتاب الواضح حتى تعلم الفرق بين مصلحة الواجب العيني ومصلحة الواجب الكفائي قال ومصلحة هذا النوع اللي هو الواجب العيني قال ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرد القائم بالعمل نفسه وقد تعود على المجتمع تبعا لا أصالة تاني ومصفحة هذا النور تعود من حيث الأصل على الفرد القائم بالعمل نفسه وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لا أصالة تعال كده للصلاة الخشوع والخضوع نعم ده في صفحة 38 في كتاب الواضح تعال كده للصلاة الصلاة فرض عيني تعود مصلحته على في الأصل على القائم بهذا على كل فاعل لهذه الصلاة الخضوع والخشوع والركوع والطمأنينة هذا يعود على على الفاعل لهذا الأمر هذا المصلحة من هذا كله ما ذكره الله تعالى في قوله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فتجد أنت الإنسان خاشعا مطمئنا هذا في الأصل فائدته عادت على المصلي. تعود على المجتمع تبع لا أصالة لأن الفرد المسلم إذا عود نفسه على الصلاة بروحها وخشوعها وخضوعها أصبح سويا لافعا لمجتمعه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مفهوم كده؟ تعال بقى لمصلحة الواجب الإيه؟ مصلحة الواجب الكفائي قال ولكن هناك أنواعا من الواجبات يكون الغرض أخذ بالك هذا بيكلم على المقصود يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمله لا بد منه خد بالك لمصلحه الجماعه في دينهم او دنياهم يبقى المصلحه هنا عامه كغسل الميت والصلاه عليه ودفنه فإن المهمه هو أن يوجد الغسل والدفن والصلاه وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحداً معيناً من المسلمين الأولى أن يقول وليس من الغرض أن يقوم بهذا العمل كل مكلف بعينه من المسلمين صح الله بل المهم أن يوجد العمل بذاته لما فيه من المصلحة العامة الواجب الكفائي مصلحته تعود على المجتمع أصالة بخلاف الواجب الإيه؟ العيني مصلحته تعود على الفرض القائم به أصالة وقد تعود على المجتمع تابعا لا أصالة نفهم كده طيب ده كده الفرق بينهما من حيث الإيه؟ المصلحة والمقصود طيب نجي للمسألة الرابعة طبعا فيه نعم المسألة بس ممكن نرجع تاني للمصلحة فيه برضو فرق تاني في المصلحة ايه هو ان المصلحة في الواجب العيني تتكرر بتكرر وجوده يعني كلما وجد الواجب العيني كلما وجدت المصلحة بخلاف الواجب الكفائي لا تتكرر مصلحته بتكرر وجوده بمعنى أن الصلاة يتوجه الخطاب لكل مكلف يومياً وتتكرر مصلحة الخضوع والخشوع والطمأنينة كلما تكررت الصلاة صح ولا لا؟ تبتع على الغسل الميت لو أنك غسلت الميت مرة واحدة انتهيت وانقضت المصلحة هل إذا غسلته مرة ثانية يتكرر وجود المصلحة؟ لا خلاص المصلحة انتهت بمجرد وجوده ولا تتكرر بتكرر وجود الواجب الكفائي يبقى من الفوارق أيضا في المصلحة بين الواجب الكفائي والواجب العيني أن المصلحة في الواجب الكفائي تتكرر بتكرر وجوده بخلاف الواجب العيني أن المصلحة تتكرر بتكرر وجوده بخلاف الواجب الكفائي لا تتكرر المصلحة بتكرر وجوده مفهوم كده؟ نعم؟ لا مش عايدة أخرى مش عايدة النهارد أي حاجه المسألة الرابعة فرض العين افضل من فرض الكفايه فرض العين افضل من فرض الكفايه وذلك من وجهين أو ذلك لسببين السبب الأول السبب الاول أن فرض العين ينظر فيه إلى الفعل والفاعل السبب الأول أن فرض العين ينظر فيه إلى الفعل والفاعل بخلاف الواجب الكفائي فإنه ينظر إلى الفعل دون الفاعل ونظر عن فاعل مجرد السبب الثاني يعيد السبب الأول الثاني أنه ينظر في الواجب العيني إلى الفعل والفاعل أما الواجب الكفائي فينظر إلى الفعل دون الفاعل أمر بسيط السبب الثاني السبب الثاني نعم نعم مش فاهم من حيث الإجزاء يعني ما ماه لابد أن, يفعل أن يفعله فاعل لكن هو مش مقصود الفاعل ده ليس مقصودا بعينه لكن الواجب العيني مقصود كل فاعل بعينه مفهومة كده؟ وإلا تب هو كيف هيفعله وحدي يعني ولا ما هو لابد أن يفعله فاعل ما هو مش يحصل وحدي دون الفاعل نعم دون الفاعل باعتبار عينه لكن لابد أن يفعله فاعل ما في فعل يبقى في فاعل لكن قد بمعنى أوضح لحضرتك لما قل الممدرس يدخل للطلبة يقول لهم أغلقوا الباب لازم كل العيلة تغفل الباب ولا المهم من الباب يتغفل يبقى هنا وظر للفعل دون الفاعل مفهومة كده نعم الفاعل ما هو طبعا من فعل له ثواب لكن من لم يفعل ليس عليه عقاب مفهومة كده بس تمام عايزين نقول إيه؟ السبب الثاني نعم. السبب الثاني أن, أن فرض العين أثقل أخذ بالك من كلمة أثقل أثقل وأكثر مشقة من الواجب الكفاء إليه لأن المعلومة أن الأمر إذا عم خف وإذا خص ثقلاء بمعنى واذا خص اذا عم خف واذا خص ثقل لما اقول عندي حجر كبير لما اقول لواحد روح شيله لوحديك ثقيل عليه لكن لما اقول له ال روحوا شيلوه هونتوا عليهم خف الامر عليهم الواجب الكفائي عام صح ولا لا فهو اخف من الواجب العيني لأنه مطلوب من كل واحد بعينه كل واحد لازم أن يعملوا الوحدي بخلاف الواجب الايه؟ الكفائي مطلوب من المجموع صح أو لا؟ طبعا ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب لا الكلام لا تكتبوش بس أنا أقوله استراضا يعني نعم؟ دعونا أسألة للآخر ذهب بعض العلماء إلى أن الواجب الكفائي أفضل من الواجب العيني وقد نظم السيوطي وهذا المعنى فقال وزعم الأستاذ والجوين الأمام الحرمين أبو المعالي ونجله اللي هو والد الجوين ونجله يفضل فرض عيني قالوا ليه قالوا لأن الساعي في تحصيل الواجب الكفائي يسعى في رفع الإثم عن الجميع المسلمين لكن طبعاً الكلام ده خطأ ليه لما ذكرناه في الوجوه الأولى وأخبالك معايا لأنه هو ممكن الكلام ده نقوله فحالة أنه لا يوجد أو قد لا يوجد إلا من يفعل هذا الواجب إلا واحد يعني بمعنى أن كل المسلمين تركوا العمل بهذا الواجب الكفائي وواحد بيسعى ليرفع الإثم عنه لكن لا شك أن الواجب العيني أثقل وأكثر مشقة من الواجب الكفاء وأخذ بالك معي وكمان يلزم على تفضيل الواجب الكفاء على الواجب العيني أمور قد تؤدي إلى الفساد ممكن نصحح كلام الناس اللي بتقول العمل عبادة ما هو لما يكون واحد قاعد بيصنع هدوم وأذن للصلاة اللي بيصنع هدوم ده بيصنع هدوم ليه؟ ليكسوى المسلمين وكسوة المسلمين فرض كفاية يقول لك أنا أفعل عبادة وأنا أفعل واجبا كفائيا لأرفع الإثم عن جماهير المسلمين نقول له لا مش هينفع أنت كده هتأدي لخراب الدنيا صح؟ فعشان كده يترتبوا عليه أرضا مفاسد فالواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي ان شاء الله قطعا وإن إذا تعارض الواجب العين مع الواجب الكفائي هذا الأمر غير متصور هذا الأمر قد يكون غير متصور قول لي كده إمتى هتعارض الواجب العين مع الواجب الكفائي نعم أص... اتفضل اتفضل هي دي كده واجب, واجب عينيا علي هيصلي الظهر ولا يصلي الجنازه مش فاهم انا بسأل ما قام به من يكفي قام به من يكفي وكمان عندي برضه احتمال هو امم ينفع يصلي الظهر في وقت الجماعه ولا هما يكونوا صلوه الجماعه ها الجماعه الاولى خلصت خلاص هو كده يبقى ممكن يصلي الجنازه وبعد ما هما يمشوا يصلي الجماعه فمفيش مفيش تعارض نستفيد ايه من تفضيل نستفيد ايه من تفضيل احدهم على الاخر مثلا انا قلت ان انا برد على الناس اللي بتقول ان العمل عباده على هؤلاء قد يكونوا غير متصور أص التعرض ده عارف يتعرضوا أمتى يتعرضون من كل وجه لكن ممكن الكلام ده برضه حتى لو عايز يتبع الجنازة ممكن ما يكونش فيه تعارض لأنه هافترض م... معاك افترض خلي فيه أنه هو هيتبع الجنازة كويس كده وهيأخ... وهيتبع الجنازة وهيرجع قبل انقضاء وقت صلاة الظهر ها؟ يبقى نقول له ايه فيه تعارض لسه مفيش تعارض الكلام ده بقى نقول إمتى لما يكون هيصلي هيتبع الجنازة وعبال ما يدفنها ويخلص دفنها يكون وقت صلاة الظهر خرج نعم ما قدموهش لأنه لسه يجوز له أن يؤخر الواجب العيني لما نقول بقى يقدمه لما يكون هيروح يتبع الجنازة ويفوت وقت صلاة الظهر بقى في الحالة دي نقول أنت قدمت الواجب الكفائي على الواجب العيني وده كده خطأ لأن الواجب العيني أفضل من الواجب الكفائي بس التعارض غير متصور بعيد مفهومه كده ولا ايه لكن ان وقع يبقى هنقدم الواجب العيني على الواجب الكفائي كلام منتهي نعم بمعنى هات مثال يعني مثلا حد ده هذا واجب عيني عليك مفيش تعارض كده بين واجب كفائي وواجب عيني ما انا عشان كده غير متصوره ممكن تقول لي ايه؟ تقول لي طيب ما ممكن مفيش حد هيدفن الماء الدلانة وده كفائي؟ أصبح واجباً العينين عليك كما سترى لأن الواجب العينية يتحول إلى الواجب, الواجب الكفائي يتحول إلى واجب العينين بطريقين كم ده سنأخذه الآن؟ احنا كيفية مسألة رقم كم؟ اتفضل يا شيخ اتفضل تمام لكده تعرض كفائي مع كفائي احنا ما ده مش بتاعنا بقى دلوقتي بقى احنا مفيش تعرض كفائي مع كفائي خليدها الفقه ماشي. عايزين نخلص بقى اخواننا احنا فين مسألة الكام احنا خلصنا المسألة الرابعة الم... المسألة الخامسة اللي هي من المخاطب بفرض الكفاية لسه اخ بيقول لي نعم الاضاءة حد, بي... حد ينور النور ايوة ما خلاص كده ناخش بقى على المسألة الخامسة تفضل احنا قلنا ان التفضيل الوجب الفرض, الفرض الفرض العين افضل من فرض الكفاية لسببين سبب الاول ان فرض العين مخاطئ نظر الله فيه للفاعل والمفعول واخد بالك معايا بخلاف فرض الايه الكفاية نظر فيه للفعل فقط بسبب الثاني اثقل ايوه قال النبي صلى الله عليه وسلم انما, القدر إنما الاجر على قدر المشقة ما طبعا ده كلم وابح اه الأثقالية هنا جزاك الله خيرا الأثقالية بتؤدي للإيه؟ ل... لارتفاع الأجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها إنما أجرك على قدر نصبك نعم مي... ب... إن... مش فاهم يعني, يعني بنقول إن الثقيل أفضل لا هو أفضل لا ما هو مشانا مش اللي أثقلته هو أصلا الذي آه تمام. تمام جزاك الله خير هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجرك على قدر نصبك فطرما هتعب زيادة بإذن الشارع يبقى أجري أكثر لكن إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني لهو الرجل الذي نظرا يقوم في الشمس هل له أجر نقول إنما أجروه على قدر المشقة لا لأن المشقة وجدت من عنده هو اللي أوجد المشقة لنفسه والله عز وجل عن تعذيب الناس غني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم لكن إن كان الإيمان هو الذي فيه النصب والمشقة واخبالك معايا يبقى في هذا الحالة المشقة التي وضعها الله على العباد هي التي فيها الأجل ولذلك سمي الأحكام التكلفية تكليف لما فيه من المشقة والكلفة نجل المسألة لإيه؟ الخامسة من المخاطب بفرض الكفاية من المخاطب بفرض الكفاية هل المخاطب جميع المكلفين أم بعضهم الصحيح أن المخاطب بفرض الكفاية جميع المكلفين ليه لأن ال... الواجب الكفائي إن لم يحدث إن لم يوقعه أحد أثم الجميع وتأثيم الجميع دليل على أن الجميع مكلفون به وإلا لما كان هناك معنى لتأثيمهم يبقى ليه بن طالما مش مكلفين به يبقى كده الدليل على أن المخاطب بفرض الكفاية هم جميع المكلفين أن, أن الواجب الكفائي ان لم يحدث اثم الجميع وتأثيم الجميع موجب لتكليفهم جميعا لانه لا يمكن أن يؤخذ المكلف لانه لا يمكن ان يؤخذ المكلف بشيء لم يكلف به فدل على أن وجوبه على الجميع واضح واضح إن شاء الله واضح طيب في مسألة المخاطب بفرض الكفاية نوعان المخاطب بفرض الكفاية نوعان النوع الأول قادر بنفسه النوع الثاني قادر بغيره ثاني المخاطب بفرض الكفاية نوعان النوع الأول مخاطب بنفسه النوع الثاني بتاع ده قادر بنفسه النوع الأول قادر النوع الثاني قادر بغيره افتح كتاب الواضح صفحة 39 تقريبا اه خذ بالك تعال نقول من هو القادر بنفسه أو القادر بنفسه من الذي يجب عليه خد بالك من الكلام عشان كلام دقيق جدا يجب القدر بنفسه اتفضل يا شيخ ما انا ما بعد الوحده الواحده دي مش لقيت نفسي مش هخلص ايه الكلام مفهوم ولا عايز يتكتب اللي مش فاهم يرفع ايده يقول مش فاهم لكن اللي عايز يكتب مش هيقول له اكتب اللي عايز اللي يلحق يكتب يلحق لان كده كده المحاضرات نازله واضح مفهوم دي ولا مش مفهوم <تصفيق> فاللي اللي مش فاهم يقول أنا مش فاهم ما فيش نعيد تاني لكن اللي عايز يكتب مش هينفع اللي بيل حيكتب جزاو الله خيبا من الحش خلاص كده كده ونحضر بطنزله إن شاء الله يعني نقول انه يجب قلنا القادر بنفسه بقى القادر بنفسه يجب على مجموع القادرين على مجموع القادرين خد بالك يجب على مجموع القادرين على فعله ان يبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد هذا الواجب في المجتمع يجب على مجموع القادرين على فعله ان يبذلوا قصارى جهدهم انا ابقولوا عندي ان يبذلوا قصارى جهدهم لإيجاد هذا الواجب لإيجاد هذا الواجب في المجتمع مش موجود, مش موجود. أنا بقوله وهاقوله في الصفحة دلوقتي أعيدها تاني عشان ما كانتش موجود يجب على مجموع القادرين على فعله أن يبذلوا قصار جهدهم لإيجاد هذا الواجب في المجتمع ده كده إيه؟ القادر بمن؟ بنفسه تعال بقى القادر بغيره موجود عندك في الإيه؟ في الكتاب اللي هو وواجب الأمة كمجموع وواجب الامه كمجموع أن تهيئ الفرص ان تهيئ الايه الفرص للذين يقومون بهذه الاعمال العامه وتؤهلهم لذلك وتضعوهم في الأماكن اللائقه بهم وتتعاونوا معهم ليقوموا بمهاماتهم خير قيام فإن واجبات الكفاية تحتاج غالبا إلى التأييل وتهيئة الظروف المناسبة التي فيها يستطيع أهل المقدرة أداء, أداء أعمالهم وهذا واجب على الأمة ككل خد بالك ولو لم تهيئ لهم الأمة تلك الظروف لم يستطيعوا هم غالبا كأفراد أن يهيئوها وإثم الأمة حينئذ بتقاعسها عن أداء واجبها هذا لا من حيث إن كل فرد لم يقم بالتطبيب أو بالقضاء أو نحو ذلك تعالوا نوضح بالمثال الطب هل كل المكلفين أو كل الأمة قادرة على أن يكونوا أطباء؟ لا في بعضهم قادر بنفسه وبعضهم قادر بغيره القادر بنفسه يجب عليه يجب على مجموع القادرين بأنفسهم مش على كل واحد منهم لا على مجموع القادرين بأنفسهم أن يبذلوا قصار جهدهم في تعلم علم الطب لكن القادر بغيره هل أقول له فرض عليك أنك تعلم الطب؟ لا أقول له يجب عليكم كمجموع أيضا أن تهيئوا الفرص لمن يستطيع أن يتعلم الطب واخد بالك لمن أن يستطيع أن طالما يستطيع أنه هو يهيئ الفرصة تعال نوضح بمثال أبسط من كده الطلبة اللي في الفصل اللي المدرس قال لهم أغليقوا الباب لنفرض أن فيهم مجموعة من الطلبة لا تستطيع أن تقوم لنفرض ان في مجموعة المدرس مكتفهم مثلا يعني مكتفهم في التخط واخد بالك معي ومع ذلك المدرس قال للطلبة أغلقوا الباب واخد بالك لنفرض أن محدش قفل الباب خالص من الطلبة أنت ممكن, ممكن المدرس يقول أنا مكتف مجموعة من الطلبة فمش هعقبهم هعقب القادر بس صح ولا لا وممكن المدرس أن يجي يقول يجي يقول طب ما طلب المكتف ده كان ممكن ينصح الطلب الباقين اللي قادرين على, قف على إغلاق الباب ويقول لهم أغليقوا الباب عشان ما تعقبوش عشان ما نتعقبش كلنا ممكن المدارس بيقول هذا قصر في النصيحة فيعاقب لاجل أنه قصر لأنه كان قادرا على إغلاق الباب بغيره لا بنفسه مفهومة كده؟ طيب يبقى كده ده نخش على المسألة السادسة متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني المسألة السادسة متى يتحول الواجب الكفائي إلى واجب عيني بطريقين, بطريقين. الطريقة الأولى أو الطريق الأولى أو الطريق الأول ثلاثة أجور <تصفيق> الطريق الأول الأول هو حد يعرف ماشي نبقى نقول إذا ظن المكلف أنه لا يقوم بهذا العمل إلا هو إذا ظن المكلف أنه لا يقوم بهذا الواجب الكفائي إلا هو قال الناظم ومن يظن انه لا يفعل كفايه سواه حتما يعمل ثاني ومن يظن انه لا يعمل أو لا يفعل كفايه سواه حتما يعمل يعني يجب عليه أن يفعله مثاله قال في كتاب الواضح صفحه 39 وقد يقولوا خد بالك تحت كلمه ضابط واجب الكفاية السطر رقم ثلاثة ضابط واجب الكفاية السطر رقم ثلاثة وقد يقول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا فلو كانت البلدة أو البلد مضطرا أو مضطرة إلى قاضيين وكان هناك عشرة يصلحون أو يصلحون للقضاء لا نقول هي يصلحون للقضاء يصلحون هذه بدور عليها جزاك الله خير يصلحون للقضاء عايز اجيبها مش عايزه تاجي يصلحون للقضاء فان توليه واجب كفائي على واجب كفائي على 10 صح ولا لا خد بالك يا شيخ بص بص وبيقول ايه ركز في الكلام بص ببيقول ايه وهناك عشرة عشرة في القرية في البلد كلها يصلحون لهذا الامر انا عايز اتنين يبقى تولي القضاء واجب كفاءة على مين على عشرة تب خد بالك بقى اما ان لم يكن هناك غير اثنين فانه يكون واجبا عينيا عليهم فهمت كده نعم واضح كالشمس واضح كالشمس في رابعة النهار ماشي ناجي بقى للنوع الثاني اللي هو الطريق الثاني صح الطريق الثاني متى يتحول الواجب الكفائي لعيني قلنا كده انظن المكلف انه لا يفعل الواجب الكفائي الا هو الطريق الثاني انخص الامام انخص الامام شخصا إن خص شخصا بعينه فإنه يجب عليه أو يتعين فرض الكفاية في حقه وليس له أن يستنيب فإنه يتعين فرض الكفاية يرحمك الله فإنه يتعين فرض الكفاية في حقه وليس له أن يستنيب أحدا غيره نعم نعم وليس له أن يستنيب أحدا غيره مثاله غزوة الخندق النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبري القوم صح ولا لا محدش قال الدنيا برد جدا فمر النبي صلى الله عليه وسلم على حذيفة رضي الله عنه قال حذيفة طبعا كان كل واحد تحفر له حفرة وقعد فيها قال حذيفة فجعلت أتقاصر ينزم الدنيا برد جدا محدش قدي يطلع واخد بالك معايا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي حذيفة قم قال فما كان من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بد يبقى الإمام لو عين خلينا نقول بقى في, في غير النبي صلى الله عليه وسلم الإمام لو عين للجهاد واحدا بعينه ليس له أن يستنيب غيره الإمام, الإمام المسلمين قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم وهنا اولوا الامر لم يأمروا بمعصيه مفهوم كده تمام نجري المساله التي تليها اللي هي المساله, المسألة اللي هي فرض الكفايه لا يلزم بالشروع فيه فرض الكفايه لا يلزم بالشروع فيه الا في حالتين فرض الكفاية لا يلزم بالشروع فيه إلا في حالتين أوضح لحضرتك يعني كلمة بالشروع فيه إنسان بدأ يصلي صلاة النافلة يجوز له أن يقطعها أم يجب عليه أن يتمها ها ويجب أن يقوم بها ويجوز أن يقطعها فيها قول الله للعلم الصحيح أنه يجوز أن يقطعها واخد بلك معي ليه لأنها ها نافلة فرض الكفاية إذا شرع الإنسان فيه يجوز أن يقطع ليه؟ لأنه ليس واجبا عليه بعينه وإنما هو واجب على إلا في حالتين اتنين بس الحالة الأولى الجهاد الحالة الأولى الجهاد فإن المكلف إذا شرع في جهاد أعداء الله وأعداء رسوله لا يجوز أن يقطع هذا الجهاد ويدل على هذا دليلان ويدل على هذا دليلان نعم فضل لا ليس دليلا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 او الدليل من الكتاب والسنة فيه بقى دليل من العقل دليل عقلي دليل نظري سميه بما شئت هبقى ناخد ان شاء الله اسماء الادلة اللي هي انه اذا انسحب من الجهاد كان ذلك سببا في كسر قلوب المسلمين وعدم حثهم على القتال صح ولا لا لان انا لو قلت ان هو يجوز الانسحاب باطلاق يبقى كل واحد ممكن يبدأ في الجهاد ويروح يروح بيته يبقى في الاخر ممكن يلاقي اثنين ثلاثة الوافين به جهده ما هو يجوز إبقى ما ينفعش أنت واخد بالك معايا لأن, لأن ذلك سبب في كسر قلوب المسلمين وعدم حثهم على القتال ده كده الحالة الأولى الحالة الثانية صلاة الجنازة على خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح الحالة الثانية صلاة الجنازة على خلاف بين أهل العلم لكن الصحيح أنه لا يجوز أن يترك صلاة الجنازة لمن شرع فيها أو لا يجوز لمن شرع أو بدأ في صلاة الجنازة أن يتركها ليه؟ حد يعرف لأن في تركه لصلاة الجنازة هتكا لحرمة المسلم كمن خد بالك شوف قياس العلماء كمن قام من مجلس أخيه المسلم بدون إذنه ينفع وانت قاعد معاه كل الموس ومتمتمش وخلاص ها؟ هذا هات كل حرمته صح ولا لا صلاه الجنازه بقى اولى واشد لانه يحتاج الى دعائك فما ينفعش تقطعها كده وخلاص واخد بالك معايا نعم لا ما ينفعش بعدم الفعل لانه ده اقصى ما يدله على الاستحباب واحنا قلنا خدنا قبل من, من علامات الاستحباب الفعل المجرد عن القران مفهوم؟ طيب ناجي كده هو في, مس... في مسائل ثانية بس كفاية كده بقى على المبتدئين اللي مش مبتدئين خلاص ماشي؟ ناجي بقى نخش للايه؟ على القواعد الحرام لا مش لسه في قواعد في الوجوب ما مايش الله المستعم قال قاعدة قاعدة المقدور عليه المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب دي كده قاعدة نخب قاعدة تانية بعدها على طول يبقى أنت قاعدة عندك المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وأما هذه القاعدة الثانية واما ما لا يتم الوجوب الا به فليس تحصيله بواجب يبقى عندي قاعدتان موجود عندك في الكتاب يا شيخ احمد عندي قاعدتان ما تقولش اصبر القاعده الاولى ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب القاعده ما لا يتم الوجوب الا به فليس تحصيله بواجب تعال نمسك القاعده الاولى يقول ان تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل الا بعمل شيء اخر معه او قبله, معه أو قبله. فهذا الشيء يكون حين اذن واجبا فهذا الشيء يكون حينئذ واجبا خد بالك وهو واجب لغيره وليس واجبا لذاته ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, واجب لغيره وليس واجبا لذاته دي كده القاعدة وشرحها تعال بقى ناخد مسألة تانية اكتب كده عندك فوق قوله ومثاله فوق قوله ومثاله عندك في الكتاب في حطة فضية فوق إيها نعم في الكتاب عندك ومثاله بعدها على طول ومثاله أن الله تعالى أوجب اكتف فوق إيها وجوب, وجوب ما لا يتم وجوب ما لا يتم الواجب إلا به ثلاثة أنواع وجوب ما لا يتم الواجب الا به ثلاثه انواع ما لا يتم الواجب الا به ثلاثه انواع النوع الاول لا عندك انت بقى, انت بقى عندك بقى بالك من الكلام النوع الاول وجوب عقلي النوع الاول وجوب عقلي مثاله مثاله أن الله تعالى أوجب الحج ده ما عندك في الكتاب مثاله أن الله تعالى أوجب الحج والحج يستحيل عقلا هو عملها بلط يعني متخنها صح؟ والحج يستحيل عقلا تنفيذه بدون السفر إلى مكة فيكون السفر إليها واجبا ولو لم ينص الشر على وجوبه صح؟ ده كده اسمه وجوب إيه؟ عقلي ماشي؟ النوع الثاني وجوب عادي الله ينور عليه في الشيخ محمد وجوب عادي قال وهكذا ارجع للكتاب تاني وهكذا لما أمر الله تعالى بغسل الوجه في الوضوء وهكذا لما أمر الله تعالى بغسل الوجه في الوضوء يستحيل عادةً حط خط تحت كلمة عادة أن تصل إلى تمام غسل الوجه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا ولو يسيرا من الراس صح؟ يبقى ده اسمه؟ زي ما قلنا قبل كده في الوجب المقدر الزيادة على الواجب المقدر حد فاكر؟ لما ضربنا مثلا بالإيه؟ بالمرفق قلنا إيه؟ غسل شيء من العضد حتى يتم, يتم غسل المرفق صح الله ده واجب بالعادة يبقى واجب بالعادة نأجي للنوع الثالث وجوب شرعي ومن هذا الباب أن الوضوء للصلاة واجب لأن الصلاة لا تصح شرعا شرعا إلا به قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لا وضوء له صح والله طيب هسأل سؤال الوضوء واجب لذاته أم واجب لغيره واجب لذاته وواجب لغيره صح والله لأن الشرعة أمر به ها؟ الشرعة أمر به وأمر بالصلاة وأمر به وأمر به للصلاة قال الله تعالى يا أيها الذين أمانوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا هقول لك أنا أوضح لعضرتك يعني واجب للذاته يعني لو أنت سفرت أي سفر ينفع أقول لك أنت فعلت مستحبا ولا السفر ما يكونش واجب إلا لتحصيل الواجب لكن الوضوء لو عملته الوحدي هقول لك فعلته فهو مطلوب لذاته فهمت كده بخلاف السفر وغسل جزء من الرأس اللي هو الوجوب العادي والشرعي يعني الوجوب الشرعي لوجوب وجوب ما لا يتم الوجب إلا به إذا كان شرعا فهو مطلوب لذاته بس ممكن يكون مطلوب لذاته ليس, و... ليس وجوبا يعني هو مطلوب لغيره وجوبا لكن مطلوب لذاته استحبابا فهم كده الله بس ما قولش الصفر مستحب وما قولش غسل الجزء أن الرأس مستحب لكنه لوضوء مستحب مطلقا فهم كده الله من تالي المسألة وصلة نعم واجب لغيره الوضوء للصلاة واجب لغيره ومطلوب لذاته قولها كده ومطلوب ما تقولش واجب لذاته ممكن أنا أكون التعبير خني لكن ممكن تقوله ومطلوب لذاته نعم على السحباب نعم جزاك الله خيرا ناجي بقى للقاعدة التي تليها اللي هي وما لا يتم الوجوب إلا به فليس نعم هو وجوب شرعي تمام موجود عندك في الكتاب يا بشمهندس ده كل موجود في الكتاب ناجي للقاعدة التي ايه؟ تفضل يا شيخ خلاص هنشرح بقى اللي بعدين ما لا يتم الوجوب وإلا به هنشرحها هنشرحها <تصفيق> لا تتعجل ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب تخفش يا شيخ سألت تعالى نقرأ الكلام أما شروط الوجوب خذ بالك كالاستطاعة بالنسبة للحج لما اسأل متى يجب الحج على المسلم قال الله تعالى ولله على الناس حج أو حج البيت لمن استطاع لمن استطاع يبقى شرط وجوب الحج الاستطاعة ماشي كده طيب فلا خد بالأس بيقول لك أما شرط أما شروط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج فلا يجب تحصيلها إن لم تكن حاصلة بالفعل لأن الوجوب لاحق لها لا سابق عليها يعني ايه الكلام ده صلى على النبي انا عندي الصلاة وجبت قبل الوضوء ام الوضوء وجب بعد الصلاة ام الوضوء وجب قبل الصلاة الصلاة وجبت الاول طبعا بلاش كده الحج وجب قبل السفر ام ان السفر وجب قبل الحج الحج واجب قبل السفر فبناء عليه واجب السفر تبتع لا أسأل سؤال الزكاة واجبة قبل, قبل الاستطاعة أم أن الاستطاعة واجبة قبل الزكاة ها؟ الزكاة واجبة أولا الزكاة مجموعة مك... فرضها الله قبل أن يستطيع الناس أو بعد أو قبل أو بعد يعني, ما لهاش قبل الصد... يعني الفرضية نفسها موجودة في الزكاة قبل استطاعة بعض المكلفين صح ولا لا؟ يعني هل لما فرضت الزكاة كان كل المسلمين يستطيعون أداء الزكاة؟ لا منهم من يستطيع منهم من لا يستطيعوا ومع ذلك فرضت صح ولا لا؟ والحج كذلك ايه المشكله برضه زعلان انت حزين انت الحج كذلك اا نقول بقى الـ ان الـ الاستطاعه هنا لاحقه لوجوب الزكاه ولا سابقه عليها لاحقه طب انا عشان اروح احج لابد أن أسافر أولا يبقى السفر جاء قبل الحج لكن الاستطاعة حصلت بعد, الإيه؟ بعد الزكاة حاسن أنها لسا ما فيهمتش بعد النعم حاسن أنها لسا ما فيهمتش تفضل ما هذا ما هذا ما بس أنا عايز أوضح الكلام آه طبعا أنا عندي شرط, ال... شرط الحج للإستطاعة هل يجب على من لم, يستط... من لم يستطع الحج أن يحصل الإستطاعة حتى يكون الحج واجباً عليه؟ لا ليه؟ لأن ده وجوب مفهومة أو لا؟ أن يكلم على الإستطاعة هل يجب على من لم يستطع الحج؟ خذ بالك من كلامي هل يجب؟ ركز معي شيخ أحمد هل يجب على من لم يستطع الحج؟ أن يحصل الاستطاعة حتى يكون الحج واجبا عليه يبقى منقول بقى وجوب الحج بما يكون بالاستطاعة بوجوب الحج بالاستطاعة صح ولا لا يبقى لا يجب وجوب ما لا يتم الوجوب إلا به ليس واجب صح ولا لا وصلت كده الوجوب نفسه ليس تحصيله واجبا أداء الزكاة شرط وجوب الزكاه ان يبلغ المال الايه النصاب صح ولا لا ماشي بس فضل. فضل. لا ما ما حتى لا يا حتى لو هو مقدور عليه يعني خلي انسان يقدر يكسب فلوس لغايه ما يبقى معنده فلوس يكسب النصاب الكلام ده تقوله في الواجب ما لا يتم الواجب الا به يبقى ده المقدور عليه نقول ما لا يتم الواجب إلا به إذا كان مقدوراً عليه يجب أن يفعله المكلف أما الاستطاعة أما مثلاً بلوغ النصاب ممكن إنسان يستطيع يعمل ويكسب فلوس تصل للنصاب هل أنا قبل ما يتصل أقول له أنت لما تستطيع تعمل يبقى يجب عليك أن تعمل حتى تحصل مالاً يبلغ, يبلغ النصاب فبعد ذلك تجب عليك الزكاة ما أدرش أقول له كده ليه لانه ده وجوب وما لا يتم الوجوب الا وما يتم الوجوب الا به ليس تحصيله بواجب اظن ان كده وصلت اتفضل يا شيخ نقدر في الحق بس الأفضل أن يفعل طالما يستطيع هل يبقى واجب عليه انه يعمل الشغلانه الثانيه ليس وجبا عليه بس لانه هيحصل لاستطاعه واخد بالك معايا لكن ممكن اقول ان ده اصلا وجد لاستطاعه ممكن حد ثاني يقول كده لان الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وهذا وجد سبيلا يؤديه الى الحج ان هو يعمل في شغلانه ثانيه تؤدي به الى الحج ممكن اقول كده ممكن فاهم قصدي ولا هذا, هذا عاجز عن الواجب وليس عاجزا عن الوجوب أنا عايز أتفرق بين الواجب والوجوب to deal with will and work هي القضية في الوجب والوجوب هل ما هذا المشكلة في الفرق بين الوجب والوجوب لما الإ evidenировать ما هو واحد إذا من فرقت بين الوجب والوجوب فإيم theor مع بين القعدتين ما هذه take what will be, and it will be وإلا به إيه الواجب الواجب ما من الشارع طلب انجازم هذه الداخلنا قبل كده لكن الوجوب المتعلق بالذمة الذي يحصل إيجاب هذا الواجب نعم لا الوجوب الذي يحصل إيجاب الواجب يعني الحج واجب على من على المستطيع كويس كده؟ أنا حاس أنه صعب أقوله مش عارف لها نعم سهلة طيب الحمد لله تبتع نقوى اللي في كتاب يمكن يكون واضح أما شروط الوجوب كالاستطاعة بالنسبة للحج ده شرط وجوب فلا يجب تحصيله إن لم, إن لم تكن حاصلة بالفعل لأن الوجوب لاحق لها لا سابق عليها وهكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها ولو كانت مقدورة وإن كان الواجب يتوقف عليها فهم الله أه على ده بس ده, ده في الشروط مش في الأسباب هنأخذ بقى الأحكام الوضائية ما نأخذها الله المستعب وإن كان الواجب يتوقف عليك دخول الوقت بالنسبة للصلاة وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة وكذلك انتفاء الموانع كالدين فإنه لا يمنع وجوب الزكاة فلا يلزم المكلف السعي لاكتساب ما يكفي لسداد ما عليه من الدين لتجب عليه الزكاة يبقى يجب عليه طيب وكده يبقى يتحقق الشرط كده لم يحول عليه الحول انت بتقول بلغ النصاب وحل على الحول وبعد كده قلت لي أن ما يحول عليه الحول بشهر يبقى لم يحول عليه الحول يبقى المال الذي بلغ النصاب لم يحول عليه الحول اسم ليه ما هو صرفه لو تعمد انت مقولتش تعمد لو تعمد هروبا من الزكاة هروبا من الزكاة قال اهل العلم يعاقب بنقيض قصده ده اسمه باب الحيل او باب التحاول زي بتعباني اسرائيل اللي هو اصحاب السفت يحطوا يوم الجمعة وياخدوا الحد ده الكلام ده حرام لانه حيلة نفس الكلام يجب عليه الزكاة يجي قبل الزكامة بشهر هيحول حولي يقولك اشري بمحطة أرض عشان يبقى حطة الأرض ما فيه الزكاة واخبالك معايا ده ما ينفعش وعقب بنقيد القصد <تصفيق> لسنا متحصين بتحصيل متحص... أسباب الوجوب ولا شروط الوجوب ولا انتفاء الموانع لسنا متحص... متحص... متحصين متحص... <تصفيق> ايوه هنا لسه الواجب ما حصلش لسه الواجب لم يجب في ذمتك فليس واجبا عليك أن تحقق الأسباب التي تجعل هذا الواجب واجبا في ذمتك لكن الواجب الأول هو أصلا واجب خلاص في ذمتك لازم تعمله بس مش لاقي سبيلنا تعمله إلا بطريقة معينة إذن لازم أن تعملها لكن الأول الوجوب لسه ما حصلتش في الأول مفهومة كده؟ من تلك إذا وصلت أخيرا حاس أنه وصلت هاي تفضل. لا مش, مش شرط بس ممكن يكون شرطه سبب ومانع على حسب كل حاجة ما هو قاتب لك ثلاث أنواع يا شيخ تحت وهكذا أما شروط الوجوب وبعكال لك وهكذا أسماء الوجوب وهكذا انتفاء الموانع ده كله صح ولا لا خدت بالك طيب الحمد لله قواعد الحرام قواعد الحرام نعم نعم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك قاعدة قد يكون الشيء واجبا حراما يعني الشيء الواحد قد يكون واجبا حراما وقد يمتنع ذلك القاعدة دي تحتها ثلاث قواعد أو تلت فروع كم فرع ثلاثة الفرع الأول الواحد بالنوع الواحد بالنوع الواحد بالنوع قد يكون واجبا حراما مثال فالسجود واجب إن كان لله محرم إن كان لغير الله ومن ذلك أن يقع الفعل في وقتين الصوم مثلا واجب في رمضان حرام في العيد صح أو لا أو في حالتين نعم واجب في رمضان حرام في العيد او في حالتين الصلاة مثلا واجبة على الطاهر حرام على الحائط صح او بقصدين ان السجود واجب ان كان لله حرام ان كان لغير الله لان ده قصد به الله وهذا قصد به غير الله صح او لا أو من شخصين يعني مثلا العجل العجل نسفه وإحراقه كان واجبا على موسى صح أو لا حراما على على مين على غيره حراما على هارون ماشي كان واجبا على لا مش حراما على حد يقول لي حراما إزاي ليه ليه صح ده سؤال كويس ها <تصفيق> حد يعرف ليه عليك قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولين يبقى المسألة بتاع الشخصين دي راجع على اختلاف الحالين ما نخد بالك هنمشي تاني بالترتيب إما متى يكون الواجب بالنوع متى يكون الواحد بالنوع حراما من حراما واجبا أو واجبا حراما قلنا وقتين وقلنا حالين وقلنا قصدين وقلنا شخصين الشخصين دي راجعة للحالين المرأة الحائض ما دي شخص والمرأة الطاهر ما دي شخص حال موسى غير حال هارون موسى له في نفوس بني اسرائيل من المكانة والهيبة ما ليست لهارون لذلك موسى لو حرق العجلة وكسر ما حدش من بالي إسرائيلي ضريف تحبقه لكن هارون قال يا ابن أمة إن القوم قال ابن أمة آه قال ابن أمة إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء يبقى حال ده غير حال ده مفهومة كده؟ صح والله لكن طبعا الأصل إن إن المنكر واجب على هارون لكن حال هارون لو كان فعل كان يؤدي إلى فتنة عشان كده بنقول الأمر بنعرف أنه عن المنكر قد يكون واجباً وقد يكون حراما شفت القواعد الأصول الفقه يعني تضبطوا المسألة ما فيش مشكلة بقى أنت ده برضو ناجع لاختلاف الحالين ما نقول بقى اختلاف الحال أنت بقى حطه تحتها القواعد اللي أنت عايز تخطها بس يكون منضبطة طبعاً ماشي ما هو قلنا تكسير العجل ده مش أمر بمعروف هناك عن المنكر ولا لا تكسير العجل مش نهي عن المنكر واجب ولا لا في الأصل هذا يعبد, يعبد به غير الله آه لأنها تحصل فتنة مش حرام لذاته حرام لغيره لأنه لو عمل فتنة بني إسرائيل هي أبطل بعض عشان كده هو توقف يبقى كان الواجب على هارون ألا يكسر وفعل أمر الله وكان الواجب على موسى أن يكسر وفعر أمر الله لأن انا لو قلت أن هاروم من الصينتها تقع في محذور تب ليه ما هاروم مكسرش يبقى هاروم فعل المحرة لكن انا اقول ان هاروم فعل الواجب واقول ان موسى فعل الواجب وصلت لك كده؟ نعم؟ باختلاف الأحوال قولها كده باختلاف الأحوال تمام ما هو ده اللي بنقول جزاك الله خير. تعالا نقول بقى فيكون واجبا في إحدى الصورتين ومحرما في الأخرى فالأكل في رمضان حرام في النهار غير حرام في الليل حرام من المرأة الطاهر حلال من الحائط حرام من المريض ده قول بأول على الوقت النهار والليل الثالي بيكلم عن الحالة الطاهر والحائط الثالي بيكلم عن القصد حرام من المريض بقصد انتهاك الحرمة حلال بقصد استباحته لما أباحه الله له وقد ربنا من الأمثلة ما يغني عن ذلك قال والقتل للكافر الحربي حلال أو واجب في أحوال معينة والقتل للمسلم حرام وهذا أيضا يختلف باختلاف الشخص بس راجع إلى اختلاف الحال لأن حال المسلم غير حال الكافر ده مسلم وده كافر صح أو لا؟ هي هو بنذكرها في اختلاف الشخص لكن قلنا احنا, إحنا اختلاف الشخص اختلاف الشخصين راجعن إلى اختلاف حال الشخصين مفهومة كده؟ فالصحيح أن الاختلافات تبقى ثلاثة مش ربعة حان ووقت وقصد تمام الله ينور عليك تعال بقى للفرع الثاني أما الفعل الواحد و بالشخص الفعل الواحد بقى إحنا قلنا واحد بالنوع ده واحد بالعين واحد بالايه؟ بالعين أما الفعل الواحد بالشخص الواحد فيصعب تصور كونه واجبا حراما وهو مع ذلك ممكن إزاي قال ومعنى الفعل الواحد بالشخص أن يفعل رجل فعلا معينة كصلاة معينة فهل يمكن أن تكون صلاته حراماً واجبة في آن واحد؟ ممكن؟ ممكن إزاي؟ فيثاب عليها من جهة أدائه للواجب ويعاقب عليها من جهة كونها محرمة لقد أجاز بعض الأصوليين ذلك وقد مثلوا لها بالصلاة في الدار المغصوبة وقالوا انها منظور اليها من جهتين منفكتين وعبروا عن هذه القاعده بانفكاك الجهه نعم ايوه على الغاصب حد غير العاصب الغاصب ويعلم انها مغصوبه يعلم انها مغصوبه لا ملوش حل تاني ده خلاص اللي ملوش حل تاني ده خارج الموضوع احنا بنكلم عليه علي حل تاني يعلموا انه مغصوبة وصلى فيها واحد صلى في ثوب حرير بلاش دي عشان نرايح الدنيا ثوب حرير الثوب الحرير لبسه محرم او لا طب وكس وكسوة وستر عورة المصلي واجبة او لا يبقى عمل واجب وعمل حرام في آن واحد لكنه واجب من جهة حرام من جهة يبقى ده اسم الجهة منفكة خد بالك ممكن يجلسوا سؤال في الامتحان وضح قاعدة انفكاك الجهة خد بالك <تصفيق> نعم لا انا بقول لك وضح مش اقول لك انفكر التعريف <تصفيق> نعم نعم <تصفيق> <تصفيق> انت متشددش على نفسك ماشي ما هو عندك في الكتاب <تصفيق> نعم لا. واجب من جهة محرم من جهة واجب لا واجب هو لبس الحرير في الصلاة واجب لأن الله أمر بستر العورة في الصلاة حرام لأن الله حرم على الذكور لبس الحرير ده كده واجب من جهة حرام من جهة لكن أنا سؤال بقى بتاعي هل يعقل أن يكون الفعل الواحد بعينه حراماً واجباً من جهة واحدة؟ ده لا يمكن أبداً غير متصور لا يحدث أبداً لأن الله لا يأمر بشيء واحد ويحرمه ما ينفعش الله يوجب الشيء ويحرمه في, نفس في, في أن واحد يعني بمعنى آخر ما ينفعش يكون لبس الحرير بمفرده كده واجب وحرام ما ينفعش نفهمه كده ولا إيه؟ تعالى نكمل الكلام قال ونمثل لذلك بقصة سرية عبد الله بن جحش رضي الله عنه إلى نخلة ده مكان مكان اسم نخله. ونزل فيها قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه كل قتال فيه كبير إلى قوله إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم خذ بلك كلام مهم جدا فقد دلت الآيتان على أنهم أثموا وأجروا على عمل واحد أثموا على قتالهم في الشهر الحرام لأن الشهر الحرام يحلونه عاما ويحرمونه عاما فما ينفعش القتال فيه وأجروا على أنهم كانوا في جهاد في سبيل الله ده انفكاك جهة صح؟ دي جهة القتال في سبيل الله جهة والقتال في الشهر الحرم جهة أخرى صح ولا لا؟ أما دي بقى الفرع التالت الفرع الثالث اللي جيدة الفرع الثالث أما الفعل الواحد بالشخص الواحد من جهة واحدة فيستحيل كونه حراماً واجباً أو حراماً حلالاً لأن ذلك تناقض مفهوم؟ نعم هم قاتلوا المشركين في الشهر الحرام قاتلوا المشركين في الشهر الحرام الشهر الحرام يجوز فيه القتال الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز القتال قال الله تعالى إنما النسيء زيادتهم في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله يبقى كده القتال في الشهر الحرام حرام نعم جهاد الدفع ده يجب لانه يجب ان تدفع لا لا لا جهاد الطلب واخد بالك معايا ما احنا قلنا السريه دي رايحه للنخله رايحه لاكن تاني نعم لا كان من النبي صلى الله عليه وسلم بس هم ده بدأوا في الشهر الحرام جاء عليهم الشهر الحرام واكملوا القتال اتشهد ان انا عايز اقوله نعم بداوا اهليش قبل الشهر الحرام والشهر الحرام جاء عليهم وكملوا القتال الشاهد في الآية إنهم لأنهم في جهاد في سبيل الله أجروا على الجهات واستحقوا العقاب على القتال في الشهر الحرام المفروض عليهم أن يتوقفوا على, على, على, على قول من يقول بأن, بأن القتال في الشهر الحرام محرم أخذ بالك معي نعم هذان الجهتان منفكتان أما إن كان الجهة واحدة غير منفكة فلا يعقل ي... ي... ولا يمكن أن يكون الفعل الواحد حراماً حلالاً أو حراماً واجباً تفضل يا شيء لا لما يتوقف عنه هو الوحدي لكن لو أدى إلى فعل محرم يبقى ما ينفعشنا جهة هتوقف فراح روح أو نتوقف عن الجهة ونفضل عليهم وتربس لهم إلا لو هم بدأوا بالقتال معايا يبقى في الحالة دي هن... هنقول فيش... يبقى في الحالة دي يبقى جهاد دفع فهموا لا؟ يعني ليه حالة غير الحالة الكلام ده لو واحد لوحدي ساب الجهاد ومشي هي... هيؤدي إلى النكال لكن لما يكون كل المجموع عصا مطلب بالتوقف عن الجهاد شرعا يبقى توقف لو حصل ده يبقى يجب عليهم أن يقاتلوا لكن ما ينفعش نبدأ عرفوا يأتركوا التركة ما تركوكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن التركة ما ينفعش نبدأهم بالقتال خليهم جم هجموني أقولوا يتركوهم لا ما تركوكم يبقى لو أنا سبتهم وما تركوني خلاص أتركهم سبتهم ولما يتركوني يبقى يجب علينا قاتلهم ده بقى الحالة دي بقى جهة الدفع وليس جهة الطلق فاهم كده <تصفيق> نعم الترك اللي هو ترك الترك فما فوقهم الترك, الترك يا فما فوقهم الترك تركا فالناس اللي هم زي, زي المغول كده اللي هم تتار اه الترك فما فوقها انت يكون الفعل على فعل المحرم إذا كانت الجهة منفكه ما احنا من على الصبح يا شيخ كانت الجهة منفكه واخد بالك معاي. إذا كانت الجهة منفكه معلش خليها بعد المحاضرات ناجي بقى نقول ايه اللي بعديها بعد المحاضره يا محمد نعم ايه قلنا لبس الحرير لبس الحرير ينفع يكون حرام وينفع يكون واجب من جهه واحده يعني ينفع اقول الله عز وجل اوجب الحريره وحرمه دي غير معقول الله عز وجل أوجب الزكاة وحرمها الفعل الواحد من الشخص الواحد في جهة واحدة لا يعقل أبدا أن يكون حراما حلالا أو حراما واجبا مفهوم كده يا شيخ؟ لأن الجهة واحدة أما إذا كانت الجهة ممفكة فهذا ممكن على أن بعض الأصولين يخالفوا فيه نقول بقى قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب نحن قلنا ما لا يتم الواجب إلا به نفس الكلام هذه القاعدة مبنية عليها ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب نعم مثاله فما, قال فما لا يمكن تركه من المحرمات إلا بترك غيره مما لم يذكر تحرمه حرم هذا الشيء فلو اشتبه عليك لحم حلال ولحم حرام وجب الكف عن الجميع لأن ترك اللحم المحرم هذا لا يتم إلا بترك اللحم الحلال الذي معه العلماء يقولوا إذا اشتبهت زوجته بغيرها يضربون هذا المثل يجب عليه أن يترك الجميع حتى يتبين من زوجته طبعاً الكلام ده ممكن, ممكن أن تستغربه وممكن واحد زوجته تشتبيه بغيرها أيوة زمان كان ممكن زمان كان ما كانش في أنوار والدين ليل والخيم لا تتبين فممكن كان واحد يدخل غيمة غير خيمته ويظن أنها زوجته ده كان بيحصل واخد بالك معايا لكن خلينا نقول مثل في كتاب الطهارة البغل من حصان و حمار صح او لا؟ الحصان ايه؟ حلال يجوز و اكله و الحمار و الحمار ايوه الحمار الاهلي عشان الشيخ ابو هاجر ميزعلش الشيخ سعيد يعني أه... الحمار الاهلي حرام هو اصلا البغلي مينفعش يكون من الحمار الوحشي على فكرة بالمناسبة يعني <تصفيق> اه اللي هو الحمار هبن حمار اهلي نزع على, على على على على ففي الحاله دي بيجي بغل البغل ده يجوز أكله ام لا لا في شيء يجوز وفي شيء لا يجوز لكن لا تستطيع أن تميز الجائز من غيره لا تستطيع ان تميز الجائز من الحرام صح ولا لا فعشان كده يحرموا أكل البغلي العلماء يقولوا لأنه إذا اجتمع مبيح وحاضر يعني ومانع قدم جانب الحضر على جانب المنع وهذه القاعدة مستنبطة من هذه القاعدة اللي هو ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجه خدوا منها قاعدة إذا اجتمع مبيح وحاضر قدمه جانب الحظر على جانب الإباحة طبعاً القاعدة دي لها أمثلة كثيرة جداً في كتاب الحج القاعدة دي لها أمثلة كثيرة في كتاب الحج منها برضو في كتاب الأطعمة اللي هو إنسان كتاب الصيد كتاب الصيد اللي هو إذا صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فقل فإن وجدت مع كلبك كلب غيرك فلا تأكل فإنك لا تدري أهو صيد كلبك أم صيد كلب غيرك وأنت سميت الله على كلبك مفهومة كده؟ يعني إنسان بيصيد بلاش المثل بتاع الكلب إذا فإن, وقع فإن وقع فإن صدت بسهمك فوقع في البحر فلا تأكل فإنك لا تدري سهمك قتله أو الماء ليلة إنه اشتبع حرام بحلال على وجه لا تستطيع أن تميز فيه بين الحلال والحرام فيجب عليك أن تترك الحرام من باب ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب أو من باب القاعدة التي تقول إذا اجتمع جانب حظر مع جانب إباحة قدم جانب الحظر على جانب الإباحة وده اسمه اسم المحرم لغيره هذا اسمه المحرم لغيره نعم اتفضل ممكن مثال ثاني الصيد نعم في غير اللحوم لا يحضرني في عندي مثال في كتاب, الص... كتاب الحج بس برضو في اللحوم نعم ما عارف ما هو... بس فيها جانب اباحه ما هو بس في جانب اباحه ولا لا اللي هو بسم الله لما انت صط لو لما انت صط وقلت بسم الله مش هذا يحلل يحلل او يحلل الصيد لكن اختلط الحلال مع الحرام ولا تستطيع ان تميز بين الحلال والحرام صح ولا لا لا اصل ده فيه خلاف ده فيه خلاف اذا دخلنا في تفريعات الزواج في حق من يخشى على نفسه الفتنه يعني هو مالا يكون لمن يخشى لمن ل ل ل حتى لمن يصوم ممكن برضه يكون متعب انضبط حتى لمن ما وخلي واحد بيصوم برضه مفيش مش نافع معاه اي حاجه هيبقى يعمل ايه اذا لم يستطع شخص القيام بالواجب الا باستخدام محرم مثلا واحد محرم. في مكان ما في الحاله دي هدم في كاك يا شيخ <تصفيق> انت كل شات زنع ان في كاك الجاه هدم في كاك الجه. هيلبس الثوب واخد بالك معايا لو هو اغصبه يعني ولا هو اصلا مش معاه دوم يبقى مي مين اللي لما يلبسه هيكون حرام عليه مين قال انه هيكون حرام عليه لما يلبسه نعم لا، في الحالة دي في الغالب نعم مصر مصر أو مصر برضو في الحالة دي ما يكونش حرام لأنه مضطر إليه قال قال أهل العلم لا محرم مع الضرورة القاعدة دي هنأخذها دلوقتي نعم نعم نعم عشان, عشان تجتنب الحرام ده قول بعض أهل العلم ويترضون في هذه القاعدة لكن في بعض أهل العلم قال لا لكن انت ماذا تدخلنا فى المسألة ايه باوضا مش عزد ربا المثال لا محرم مع الضرورة لا محرم مع الضرورة طالما في ضرورة يبقى مش حرم عليه اصلا اللي هو ايه؟ <تصفيق> خلينا نقول الـ الـ الـ في قاعدة مهمة جدا في باب المحرم أنه لا محرم مع الضرورة اكتب القاعدة دي عندك مش موجودة لا محرم مع الضرورة اللي هي الضرورات تبيح المحذورات ماشا دكتور في لا محرمة مع الضرورة ولا واجبة مع العجز لا محرمة مع الضرورة نعم؟ لا, هي لا محرمة مع الضرورة ولا واجبة مع العجز لا محرمة مع الضرورة لا محرمة مع الضرورة لا محرمة مع الضرورة ولا واجبة مع العجز اه اه اسأخرناها عشان المحرم يعني. وفيه ده مثاله طبعا فيه إنسان مثلا ليس عنده إلا ثوب من حرير ليس عنده إلا ثوب من حرير ووجبت عليه الصلاة في الحالة دي ما تقول لي جمفكك في الحالة دي لبس الحريري ليس حراما عليه ليه لأنه مضطر إليه ليس بالعجز لأنه مضطر إليه واخد بالك نعم اقهر عن الخروج للصلاه لكن لو الوقت سيخرج ها. يبقى لابد ان يخرج فاهم كده احنا بنقول لسه في ساعه بنقول لا محرمه مع الضروره ضروره واخد بالك معايا نعم ايوه بس بس احنا مع الضروره ليه لأنه دوقتي لا يجب أن يفعل المحرم لأنه ممكن يقعد مثل أنت بتقوله ينفع في حالة تانية غير الحالة دي ليه؟ لأنه ممكن يقعد بدون ثياب في بيتي ولا يخرج أبقى ساعة الصلاة نقول له محرمة مع الضرورة فاهم إزاي؟ ليس أن أقول له مع العجزة لأنه في الحالة دي مضطر لثوب الحريرة ليؤدي الواجب لكن بإطلاق هو مش واجب على أن يوصر نفسه طالما, مشيط... طالما يخرج للناس يجب عليه إذا أراد أن يخرج للناس أو إذا أراد أن يصلي. فهمت كده دي قاعده في قاعده اخرى اللي هي تحريم الشيء تحريم الشيء يعني ايه في التاخير ايوه ويؤخر الصلاه هي يؤخر ما يخرج قبل مثلا العصر بساعه يبقى ما فيش ما يبقى ما عدش الحرام لأننا نقول لأ محرم مع الضرورة كده لا يوجد ضرورة ركز الأول القاعدة في ذهنك وبعك أسأل فاهم؟ لأنه لا يوجد ضرورة أتكلم على واحد خلاص إذا لم يصلي الآن سيخرج الوقت يبقى في الحالة دي يعمل إيه؟ يصلي في الثوب الحرير لأنه لا محرم مع الضرورة <تصفيق> إيه؟ الشيء تحريم الشيء يقتضي تحريم كل أجزائه تحريم الشيء يقتضي تحريم كل أجزائه والقعادة دي مهمة جدا وممكن تجي في الامتحان تحريم الشيء عندما يقتضي... أقول ممكن تجي الامتحان كل الناس تكتبها ما شاء الله تحريم الشيء يقتضي تحريم كل أجزائه ازاي قال الله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة حد يكمل الآية فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك طيب ولا تحلقوا رؤوسكم العلماء اختلفوا واحد قال لك لو حلأ ثلاث شعرات خد بالك يبقى يجب عليه الفدية اللي هو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو شاء نسك وناس قالت لأ ده خمس شعرات وناس قالت لأ ده ربع الرأس وناس قالت ما يحلق إن حلق ما يماط به الأذى لأن الله قال فمن كان منكم مريضاً أو به أذن وهذا هو القول الصحيح يبقى اللي حلق ثلاث شعرات ليس عليه شيء ليس عليه دم الفقهاء يسمون دم لكن الصحيح يقول ليس عليه فدية لأن الله قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك اللي حلق خمسة ليس عليه دم أو فدية اللي حلق أربعة اللي حلق ربع الرأس نصف الرأس ليس عليه شيء الذي حلق ما يماط به الأذى عليه فدية طيب هل معنى كده هل معنى كده إن يجوز أن يحلق الإنسان ثلاث شعرات ليه لأن تحريم الشيء يقتضي تحريم كل أجزائه مفهومة كده ولا لا هو المثال ده هذا الذي أعرفه طبعاً, طبعاً تحريم الخنزير يقتضي تحريم كل أجزائه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا في قاعدة تحريم الشيء أو تحريم الشيء يقتضي تحريم كل أجزائه والأخ ذكرني بمثل أن تحريم لحم الخنزير مثلاً يقتضي تحريم أمعائه وكبده ونحو ذلك وكذلك تحريم الحمار الأهلي مثلا يقتضي تحريم كبديه وأحشائه وأمعائه ومنه أن أهل العلم يوجبون الوضوء من أكل أحشاء الإبل ليه؟ لأنها داخلة في اسم الإبل أهل العلم يوجبون الوضوء مش في الوضوء من أكل الابل قالوا أن الوضوء من أكل لحم الابل كان وضوء من أكل أحشائه أحشاؤه كلحم نفهم كده؟ لكن أنا بضرب المثل ده ليه اللي هو بتاع النسك لأن أنا عايزين عايز أن نفرق بين التحريم وبين إيجاب الفدية الآية بتقول لا تحلقوا رؤوسكم وبعد كده قالت فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه متى تجب الفدية إذا حلق ما يميط الأذى لكن لو حلق ثلاث شعرات لا تجب الفدية لكن هل معنى أن الفدية لا تجب أنه يجوز أن يحلق أو أن يأخذ من شعره ثلاثة شعرات لا ليه؟ لأن تحريم الشيء هو ألوى تحلق رؤوسكم يعني كلها هو كده حرم الشيء فيقتضي تحريم كل أجزاء فيحرم أن يأخذ من شعره ثلاثة شعرات مفهومه كده وحتى شعره واحده يحرم هو على هو ما هو, هو احنا لو حلق باسم لكن اوجب الله الفديه هو الفديه بتجب في الحج على الاسم فقط ماشي بقدر اللي عز وجل والله عز وجل أوجب عليه ذلك هو بمزاج نحن والله عز وجل ولا تحليق فمن كان منكم مريضا هو المريض بمزاجه أو به أذى من رأسه بمزاجه ففدية من صيام أو صدقة أو نسوك مشان اللي بقول الله عز وجل هو الذي قال ها فضل اللي هو مش الصائم الذي يفطر مع العذر آه نفس الكلام مش هو نفس القضية فالأصل نسؤال عجيب جدا نعم يقتضي تحريم كل أجزائها جلد المعت ليس محرم لا محرم نعم جلد الميت محرم إلا هو يحرم أنك تكله أصلا حتى لو نعم نعم نحن بنقول تحريم الشيء نحن لوقت تحريم الميت هو تحريم انتفاع بها ولا تحريم أكلها ها تحريم كل اجزائه الم... الم... اقول لحضرتك له... انا حضرتك. أقول حضرتك. دلوقتي لما الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة ودمه ولحم الخنزير المراد لحم الخنزير يعني ايه ان انا امسكه في ايدي ولا ان انا اكله اكله بسال حضرتك سؤال يجوز انك تأكل جلد الميته يجوز ما حتى لو حتى لو مش ممكن لكن لا يجوز اكله لكن انا بسال هنا برضه الاصل في التحريم لكن عرض عليه عارض خليه يطهر ده عندما يقول بالطهورية بالدباغ لكن ماذا بأحمد أنه لا يطهر ولا يجوزه ينفع بيه مطلقا لكن أعزك تفرق بيردو بين تحريم الشيء بمعنى أكله في الميتة يعني يحرم أكله الميتة ويحرم كله أكل أجزائها أنا بسأل أنت ما تقول ليش هل يجوز أكله؟ ما تقول ليش ما حدش بيأكله هو حد بيأكل أعزك الله الغائط حد بيأكل الغائط لكن هل يجوز أكله؟ ما ينفعش يجوز أكله نفس الكلام هل يجوز أكل الجلد الميتة؟ لا يجوز حتى لو ما عادش في أكله مش بتاعتنا وأخذ بالك معايا يعني خلي واحد ما بيكونش رحم الخنزير الناس بتتأنف منه لكن لا يجوز أكله وأخذ بالك معايا نفس القضية هنا أنا بسألي تحريم الشيء يقتضي تحريم أجزائه تحريم أكل الميتة يقتضي تحريم أكل كل أجزائها لكن الانتفاع بها حكم ثاني قد يجوز وقد لا يجوز فاهم زي تحريم شرب الخمر لكن العلماء اختلفوا هل يجوز ان تنتفع بها ام لا واخد بالك معايا اتفضل الابل الابل. تمام مرق مرق الابل. مرق الابل. نعم العلماء اختلفوا, اختلفوا فيه ان كان بعض الحنابله بيقولوا ان مرق الابن يتوضا منه إن مرق الإبل يتوضأ منه وبعض العلماء قالوا إن اللحم غير المرق لأن الحديث عين عينا بعينها توضأوا من لحم الإبل مع إن الأصل ان المرق ده بيدخل ده من ضمن سلال أهل العلم إن المرق ده بيدخل في غيره من الطعام يعني ممكن مثلا يدخل يستخدمون المرق في غيره من الطعام ومع ذلك لم يوجب الشرع الوضوء منه فدل ذلك على خصوصياته باللحم والأحشاء وإن كان هو قول في مذب الحنابلة ذهب إليه الحجاوي اللي هو صاحب متزن مستقنع وجزاك ربنا يبارك فيك حد عنده سؤال تاني خاص بالأصول <تصفيق> تبدأ جاي في مرحث التكليف الكفار الصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> صلاته صلاتهم في الاصل انها حرام لا. لا لا مش في الاصل انها حرام صلاته باطله م... م... صلاته... صلاته غير مقبوله عند الله تعالى اه بالك معايا اه بس م... ما... ما... يقول انه حرام ما اقولش الصلاه حرام عليه هو مخاطب بها لكن ان فعلها لا منه مفهوم كده نعم لا. ما فيش انفكات باطل الكافر باطله مخاطب بها لكن انفع عليها لا منه خلاص يا لا دي مش موجوده فيها حد عنده سؤال اخر الامتحان ال... نشيل المحاضره الاخيره دي ولا نحطها يا خبر ابيض <تصفيق> نعم في في في لا انت مطالب اللي في الكتاب ما انت مطالب اللي في الكتاب غلط موقفنا نوافي في <تصفيق> لا موجودين في الكتاب انا مش بقول في نص الكتاب كويس كده الامتحان الشهر ده في نص الكتاب من أول الإجاب هنأخذ الترمي ده من أول الأحكام التكلفية من أول أقسام الأحكام التكلفية من أول, من أول صفحة الامتحان عشان الأخوات تسمع من أول صفحة 26 لغاية صفحة 42 لغاية آخر قاعدة في قواعد الحرام الامتحان من أول صفحة 26 إلى صفحة 42 قاعدة ما لا يتم ترك الحرام إلا به فهو واجب والامتحان من الكتاب ولن يخرج الامتحان عن نص الكتاب <تصفيق> نعم <تصفيق> معنى الشيخ بديم من أول حاجة ب... بديم من أول حاجة يعني يعني عشان بديم من أول موضوع عشان أدخل إليه كبدأ من المحرم مش هينفع فعشان يبقى بدين من, من, من, من قسم من أوله فاهم قصدي؟ فإن شاء الله الأحكام التكلفية من أول صفحة 26 إلى يعني من أول الترمي التاني يعتبر من أول الترمي التاني إلى ما وقفنا ماشي كده؟ رغت صفحة 46 42 26-42 نعم الورقة دي جزاك الله خيران